كل شاعر له مقامه ومنزله حيم راسه على العليه يطول والمشاعر في الشعر متمثله تشرح احساسي وتكشف ما يجول شاعر اكتب ما نقلت مقول اخطاس في بيات الشيره اسف الدروب الصعيبه لا نهبط المدلله بالسلاسه والمعرفه والأصول يا عويد البان يا احلى مدللة يا هيابه الوصف يا وصف البتول المعاني صوبكم مسترسل فوق للغاية ولا في نزول اسئله بالله يا في الجمال اللي تدوخلها العقول وأنتي حورية علينا منزله أو ملاكن في مشاعر نار يصول بسحر بالسحر يا صلات الله على وجه الرسول والبحر ما في موقعين تمدهله موقعين تفتعب الناس يهول والقمر في خدكم يا مجمله يسحر العاقل وتبكيها الخقول والشعر نحتم بكم بيتاوله لون الضرح الاصمعي لازم يقول ويللي لي ولي ولي يا ويل له اشكر نعم على الرد الميول اختصار القول قبل البلبله ليتني في قلبك الداع في قبول جاك قلبي وانتبه لعتقتله يا الشعار الصافي العذري البتول